بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل العده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 واللائي يسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن وَأُلَآتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْضًا حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إلَيْكُمْ وَمَن يَتَقِي اللَّهَ يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا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 فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته وما انقدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما تاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا